وَإِذْ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا 110. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض 111. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 129. وإن إلى الله فقد صوت قلوبكما وإن تواهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك 119. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة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 مَثَلُ رَبِّكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قَالَتْ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتين. وختاماً، تقبل تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام. هاتف رقم 8321110 واحد واحد واحد